عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسئتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوؤ وجوهكم وليدخلوا المسجد, وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم, أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما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 Litouwen we vandaag in de zonnepauze, het is een vrij het vandaag de zonnepauze, het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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدمرناها تدميرا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 فلا تقل لهما افه ولا تنهرهما وقل لهما, وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما رب كما ربياني صغيرا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مج누با فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تجعل مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فتلقى فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا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 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تثقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا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 أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا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 فلما نجاكم إلى البر أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ وكان كَفُورًا كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أَوْ يُرْسِلَ يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام ان تم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا ثم لا تجدوا لكم علينا به بيع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 وَإِن كادوا ليستفزونك مِنَ الْأَذِلَّةِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا يلبثون خلافك يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا قد مَن قَدْ أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد وَلَا تَجِدُ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر, وإذا مسه الشر كان يئوسا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 وَمَا أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ولئن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بالذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا ثُمَّ لَا به لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن فضله إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا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 او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت سدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ فَقَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِ إِلَّا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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا, فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم, عليهم يخضون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخضون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 ولم يكن له ولي من الذل وكبير